بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 ان في ذلك آیاکل لكل داری من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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِينَ شَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا عَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِيٌّ حَمِيدٌ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 جاءتهم رسلونا بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب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 چون بسانی موبین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 وَنَعْلَمَ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا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 لہی جبیاں سکال ابس ارل دینست رو سکال ابریل دینستروں کل کم سد سہل چہل چنو نل میل پالو لو ہد اللَّهُ نم سَو أُنْ عَلَنَا أَجَزِعْنَّ أَمْ صَبَغْنَا مَا لَناَا مِم مَحيص وَقَالَ الشَّيطَانُ لََّا قُضْيَ الأأَمْرُ إِ الله وَعددَكُمْ وَقَالَ الشيْطَانُ لََّا قُغَْ الأأَمُْ إِ الله وَعددَكُمْ وَعْدَ الحَقِ وَعددتكُمْ فَأَخْلَبتُكُمْ تل چلو مونی تل چلونیسرخی مسرخی ان شخل الظالمین لهم عذاب أليم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من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 کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء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 وسخر لكم, الشمس والقمر دائبين وسخر لَكُمُ اللَّيْلَ انسل و چ کم کل و چون چل سوہ ان سن بل کر مربی جلح دل بلد امین و ات عب روہی مربی جلح دل بلد امین بلی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه منی ومن عصانی فانك غفور رحیم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 نلخیو مان وال فیل اور الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعين واسحاق ان ربنا سميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 مُقْطَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنَاذِرَ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَ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 وَتَبَينَ لكُم كَفَ فَعَنا بِهِم وَبَرَبَناَا لَكُم الأأَمْثَال وَقد مَكَروا مَكْرَهُم وَعاندَ اللهِ مَكرُهُم وَإِنأَ كانَ مَكرهُم للتَزُول مِنْه الجِبالال فَل تَحسَبًا الن اللهَّه مُخْلِفَ وَعددهِ رُسُلَ فَلا چہ سن لو مخلی پی سولا الله بیل اردو گئی رول اردوس ماچ یو میں چو بیل اردو گی رول اردوسما چو بر پہاڑ و چرل مجری مین فیل في الأصفاد بھی لوہ پپر وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ